بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى يقدم. <تصفيق> الله يقدم إجلال الشد لله لله ولشركته واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اللهم ارزق الاله وصحبه وسلم قرر المصنف الله تبارك في اسماء الله تعالى وصفاته للمفات المعقبه وغلات المناثله في باب الايمان والوعد والوعيد الى مرجئه وهو عيديه من خوارج عمر هذه المساله الثانيه التي وقع فيها اختلاف من اكبر الاختلاف بين المنتسبين الى القبله وهي مساله حقيقه الايمان والوعد والوعيد في الاخره ما هو الايمان الذي يثبت ان من قام به فهو المؤمن وما حطم ما نقص عنه في الدنيا وفي الاخره وهذه المساله هي اول مساله حصل فيها اختلاف من جهه الاعتقاد بين المنتسبين الى القبله وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الخوارج وهي اول فرقه ضاله تعد من الفرق الناريه ومن اهل الحديث انفرهم واخرجهم من المله احتجاجا بظاهر بعض الحديث او اكثروا في انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه وعمت اهل السنه من عصر الصحابه تمام ادمهم لا يفسرون الخوارج بالهنوم وان كانوا بدعونهم ويعتقدون انهم مستحقون للعقاب في الدنيا والاخره وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان وكان اختلافهم وكان مفارقتهم كانت مفارقتهم للجماعة في مسألة الإيمان والوعد والوعيد معه وكما ذكرنا هنا مسألتان أسماء الإيمان والإسلام والكفر والنفاق ونحن ذلك من الأسماء في الدنيا ويترتب عليها الأحكام الدنيوية وكذا ما يكون مفارقتهم فالاعتقاد الانسان في فيما يقوم بالقل وفيما يكون عند الله عز وجل في الدنيا الذي يترتب عليه حكم الوعد والوعيد يعني بذلك ان ما اذا اعتقدنا ان فلانا قد قام به الايمان عند الله فنحن نعتقد انه يوم القيامه يكون ناجيا فكما ذكرنا الخوارج خالفوا في المسالتين فقالوا بداية انظروا يعني بتكفير علي رضي الله عنه ومن خالفه في بسبب مساله التحكيم قضيه الحكم كانت ايضا يعني من اخطر المسائل التي ادت الى ظهور هذه الفرقه مع ان التحكيم امر امر الله سبحانه وتعالى به في الاصلاح بين رجل ومرأه وأمر به سبحانه وتعالى في جزاء قتل الصيد احتج عليهم رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه على هؤلاء الخوارج في أن إصلاح ذات بين المسلمين و ما يكون فيه رأب الصدق بين يعني طوائفهم أولى بجواز ذلك ومشروع يفه وأنه لا ينافي أن الحكم لله تطور الخوارج بسرعه الـ الـ الى ان كفروا كل من خالفهم وتاسس مذهبهم على تكفير مرتكب ان كبيره وبعضهم غلا حتى قال بتكفير مرتكب كل معصيه ومن عقائدهم تكفير المصور على المعصيه فان هذه الفرق طرق تفرقت انواعا مختلفه واختلفوا في تسميه من خرجهم بين كافر وبين مشرك غيرهم من يقولهم قصار وليسوا مشركين اهل القبله يعني اهل السنه ومنهم من يقولوا مشركين وكفار ومنهم من يعكس وغير ذلك من الضلالات التي استحلوا بناء عليها بناء المسلمين ولقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بقتالهم وبين فتوره هذه بدعه وقال عليه الصلاه والسلام لعن المؤمن قاتله وقال من من قال لاخيه يا كافر فهو كقتله ومن قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا حار عليه اي رجع عنه كما سات بيانهم ان شاء الله فهذه الفرقه الوعيليه اي الوعيد اي يعني خالفوا في مسائل الايمان وايضا في مسائل الوعيد فانهم قالوا ان هذا مرتكب الكبيره هذا الكافر المشرك مخلد في النار يوم القيامه فهو كافر في احكام الدنيا ومخلد في النار في الاخره فقال نفود الوعيد ذلك سم وعيديه نفود الوعيد بمعنى انه يلزم لكل من ارتكب الكبيره وقد توعد الله عز وجل في القران وبين الرسول عليه الصلاه والسلام في بعضها ان نبي صاحبها فجزم بذلك انه لابد ان يخلل في النصر وانكروا الشفاعه وكان اثبات الشفاعه من اقوى ما يرد به عليهم بعض الادله القرانيه والاحاديث النبويه في بيان ضلالتهم فانكار الشفاعه ظن بدعه من بدع الفرق الواهبيه لان اثباتها يقضي على بدعته من الاصلاح هم يقولون ان كل من دخل النار يوم القيامه فلا يخرج منها فلا يخرج منها ابدا ولا زالت فرقهم تخرج فرقه بعد فرقه ولا يزال من فرقهم في عصرنا الحاضر المنتسبين الى عقيده الخوارج القديمه كفرق الاباضيه وللأسف أن بعض من يصنف في المذاهب الإسلامية نتيجة استقرار هذا الم... المذهب الإباضي في بعض البلدان الإسلامية ووجود سلطان لهم بياء وتأسس فقه أو مذهب فقهي لذلك عد هذا المذهب أحد المذاهب المعتبرة بل وكثير من الباحثين المعاصرين اذا ذكر مساله مسائل الفقه يرجى الى كتب الاباضيه وينقل منها هم منتشرون بعمان وبشمال افريقيا وما زالت يعني فرقتهم هذه رغم تحلل اكثر اسباعها من التزامهم بالمنهج الاسلامي في الجمله وتحللهم الى العلمانيه وغيرها الا انهم ما زالوا من جهه الاعتقاد يشرون مذهبهم وايضا من هؤلاء جماعات التفسير المعاصره التي ايضا تقول بتكفير مرتكب الكبائر ومن جماعات وغيرها كجماعه بعض جماعات التوقف تقول انه ان المصر اراء المعصيه كافر الذي يعظم ان يراجع المعصيه وانا يطوب منها كافر للاسف ان هذا الاعتقاد يعني قد يدخل في من كثيرين ممن اتقن مسائل الاعتقاد عند اهل السنه ولا يعرف اخذ أهل السنه في مسائل الجناح كما ذكرنا الخوارج يخالفون في مسائل الايمان و مسائل وعد الله والوعيد وهو فقه المعتذره فإنهم أصلوا أصلا من أصولهم الخمسة لبيان معتقدهم فقالوا فيه إنفاذ الوعيد وذلك أنهم يقولون أن أصولهم التوحيد ويعنون به نفي صفات الرب عز وجل والعدل ويعنون به نفي القدر وإنفاذ الوعيد والمنزل بين المنزلتين وهما الأمران اللذان خالف فيهم أهل السنة في هذا البيت فإن فاذ الوعيد يعنون به أن مرتكب الكبير مخلط في النار ولكن خالفوا الخوارج في اسمه ولذلك جعلوا أصلا مستقلا في هذا وقالوا المنزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق الذي ليس بمؤمن ولا بكافر وهذا وإن وفقوا فيه أهل السنة في الاسم في مرتكب الكبير أنه فاسق إلا أنهم خالفوا في حقيقته فإن المعتزلة يعتقدون أن مرتكب الكبير الفاسق ليس عنده شيء من أصل الإيمان يزول الإيمان من قلبه بالكلية بارتكاب الكبير يخرج من الإيمان بالكلية وإن لم يدخل في الكفر فإنهم اخترعوا منذلة منذة بين منزله الايمان ومنز و بين منزله الكفر فقالوا المنزله بين المنزلتين منزله الفاسق اهل ثم يسمونه وتركب الكبير الفاسق فاسيقا ولكنهم يعتقدون انه في حد دائره الاسلام والايمان بمعنى انه عنده اصل الايمان قد ينسون عنه الاسم المطلق الكامل فيقال ليس بمؤمن كما ورد ذلك في السنه في القران كذلك في نفي الايمان عن مرتكب بعض المعاصي والكبائر ولكن لا يعني ذلك عندهم زوال الايمان بالكليه من القلب لكن يقصدون زوال الايمان الواجب الكامل الذي يستحق صاحبه دخول الجنه من غير ان يعذب في النار اما المعتزله فهم مخالفون في حقيقه الفاسق في الدنيا ثم موقفه يوم القيامه فهم يقولون في الدنيا هو في منزله بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا بكافر ولكن ليس عند هذا الذي في المنزله بين المنزلتين شيء من الايمان خارج من الايمان ولا يدخل في الكفر ليس عند اهل السنه منزله بين المنزلتين اذا حكموا بخروج انسان من الايمان بالكليه فلا بد من قطع ان يكون حلا في قلبه الكفر دخل في دائره الكفر والمقصود بذلك طبعا الكفر الأكبر والشرك الأكبر وإلا فالكفر الأصغر يمكن أن يجامع أصل الإيمان يعني يكون منطبقا عليه أحكام الملة وإسم الإسلام يشمل وإن يطلق عليه الكفر فتغليظا واستحقا للعقاب في الدنيا والآخرة وخوفا عليه من أن يقول به الكفر الأصغر إلى الأكبر وكذا النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر وليس عند الخوارج المعتزلة هذا التقسيم الشرعي الذي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أخوف وأخف عليكم الشرك الأصغر فسؤل عنه فقال الرئي فليس عند الخوارج والمعتزلة شرك أصغر ولا كفر أصغر بل يحتاجون بالأحاديث الوريدة في تسمية بعض المعاصي كفرا على تكفير مرتكبها وتخليله في النفس فالمعتزلة خالفوا في مسألة الوعد والوعيد بأن قالوا أن مرتكب الكبير مخلط في النار وخالفوا أن خوارج في تسمية مرتكب الكبير في الدنيا فالخوارج يسمونه كافرا والمعتزلة يسمونه فاسقا وإن وافقوا الخوارج في مآل هذا الفاسق ووافقوهم في حقيقة الإيمان في قلبه قالوا ليس في قلبه سوء من الايمان لكن الخوارج يقولون طالما ليس في قلبه سوء فانه قد كفر والمعتزله يقول لا ليس بكافر وليس بمؤمن اذا المسافه بينهم مش حد فاصل لا ده فيه مساحه فاصل ممكن يتواجد فيها ناس هم منسقه مرتكب الكبائر ونحوها ذلك وهذا بدعه محدثه وافرا يعني في كثير من الذرائر المعاصره كجماعه التوقف في ظاهره فانها تشبه مستهل التوقف دي عدم الحكم عليه للكفره او غير الاسلام تشبه تماما مساله المنزله بين المنزلتين في الحكم ويعني كذا مذهول الحكم ونحن ذلك ممن لا يحكم على اهل السنه يعني يجعلون الانفاص بين الاسلام والكفر حددا بمعنى ان كل من زال عن الايمان بالكليه فقد دخل في الكفر قطعا لا يمكن ان يوجد انسان ليس بمؤمن اصل الايمان ما عندوش اصل هنا ولا بكافر في نفس الوقت لا اذا كان ليس عنده اصل ايمان فهو كافر يمكن ان يكون كافرا معلنا او كافرا في الباطن منافق يعني ولكن المنافق النفاق الاكبر عند اهل السنه ايضا اصلا من ضمن جمله الكفر وان يعمل في الدنيا معاملة المسلم لكنه عند الله كفر فعشان كده بقول ان ايه ان الكفر في اسم الايمان وحقيقته عند الله نقصد بذلك مش مجرد الاسم الظاهر في احكام الدنيا بالنسبه لنا احنا فقط بنقدر الناس لا ده الخلاف بيكون ان يعني ان هذا الشخص عند الله سبحانه وتعالى جن ايه والا فالمعتدلون يقولون باقامه الحدود ولا من الرد عليهم بالتاكيد لان نقول الفاسق ادول اللي هم مرتكب الكبائر يقاب عليهم الحدود في الدنيا يعني عاملهم كمسلمين ولكن هم عند الله عذر ليس عنده شيء من اصل الايمان يا زول اصل الايمان من قولنا هذه السنه قلنا لا ده اقامه الحدود على اليد والستات يا ايها الذين امنوا فيها زي ايها يا ايها الذين ان كتب عليكم قصاص في القتل ونحرم ذلك من القديم دليل على ان الفاسق وان منع الاسم المطلق ولم يطلق عليه مؤمن بدون تقييد فانه مؤمن ناقص الايمان لذلك يسمونه الفاسق الملي الملي يعني اللي داخل اللي هو داخل الايه المله مش خارج من المله خلاف في الفسق الاكبر طبعا هو فسق ابليس مثلا وفسق الكفار الذين خرجوا عن الشر بالكليه أي خران دخل في لكن مخصوص فسق الملي والمرتكب الكبير الذي لا يستحلها ولا يرد شرع الله اضطر الله فيها ولا يعترف في نفسه بالذنب ولو اصر عليها وهذه مساله اجماعيه عند اهل السنه قلت ان من تكررت منه الكبير او عزم الا يتوب منها يعني يناوي انه يعملها ثاني كانسان مثلا المدمن لشرب الخمر طول وقت شرب الخمر يقول هو مش قادر ابط انا عارف ان تبر حرام وانا غلطان بس يقولوا بته يقولوا لنا مش هقدر ابط يعني ايه مش هقدر اقول معناه ان هو ناوي يعمل ايه انه, إنه يشرب تاني مدمن مخدرات دي مساله ما فيهاش نزاع عند اهل السنه ان هذا الانسان على تلك الصفه ليس يخرج من الاله ولكنه مرتكب كبير ومصر على جربه اعظم من مرذ من ارتكبها مستحق للوعيد ومساله الشفاعه من اهم المسائل التي تفرق بين اهل السنه وبين الوعيديه وبين المرجئ ايضا فان اهل السنه يرون هؤلاء مرتكب الكبائر والذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم في مشيئه الله ان شاء الله عذبه ان شاء الله فرهم ومنهم من يدخل الجنه قطعا لثبوت الاخبار المتواتره المستفيضه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ان من الموحدين من يدخل النار ثم يخرج منها نقول ان هم في احادهم بالنسبه لحكم كل واحد شخصيا بوضع في مشاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا في الجمله في طائفه قطعا هتخش النار منهم نجر انبذاك ويخرجون منها بعد ذلك شفاعه السفيه ورحمه الرب العالمين يبقى الفرقه فرق انواعيه يبقى دول اللي هم مين الصوارج والايه والمعتزله والمعتزله احيانا يقال عنهم قدريه مدرك الله في الكلام نقول قبل ذلك وبعد ذلك نقول قبل السنه وسط في باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه من القدريه وغيره ايه بقى القدريه وايه دخل القدريه هنا لان اصلا بالظبط كده ده اسم المشهور عن المعتزله ان هم ايه قدريه وزي ما يتقال عنهم برضه ايضا ايه ايمن احمد جهميه صح قلنا احمد يقول الجهميه مقصوده مين المعتزله ان الجامعه الاوائل اللي هم المفاجئ اسم صفات كانوا شد منقرضين وكانت شبهاتهم في الحقيقه هي شبهات الايه المعتزله وعقائدهم هي عقائد متزلبس مغلفه بنوع من التاويل زي بالظبط كده لما بدات التاويل يعني اثرت على اعتقاد الاشاعره وهي شبهاتهم يعني الثواب معنى الثوله دي كلام الجامعه الاوائل ولكن مغلفه بغلاف الايه الدمجات بتكتب النهارده واعتقد ان كثير جدا يقول لك ده عقيد دول اهل سنه مع ان دي هي عقائد الجهميه ولكن ف فالمعتزله هم معتزله اسمهم جهميه واسمهم ايه قدريه لانهم ينفوا القدر ف هم وعيديه في باب ال ال الايه الوعد والوعيد واسماء الايمان والقص ف هؤلاء الوعيديه مشتركون في انفاذ الوعيد مختلفون في اسم مرتكب الكبير انفاذ الوعيد في من ارتكب الكبير عندما راجع سيئاته وعلى حسناته معتقدون جميعا انه انه ان هذا الانسان مخلد في النار هل سنؤ لا من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان فله يوم من الايام يخرج من النار ويدخل الجنه اصابه قبله المسلم انما قال لا اله الا الله وكان في قلبه مثقال ذره من خير او ضر من ايمان عندهم هذا الامر ان هم ارتكاب الكبيرة او رجحان السيئات على الحسنان يعني لو ان الانسان مرتكب كبيرة او راجع السيئات على الحسنان يبقى مخلص في النار عندهم اي واحد اخر النار يبقى لا يمكن ان يأخذ جميل ما احنا الاثنين متفققين على كده والمعتزل هيقولوا كده برضو المعتزل يقول لو ارتكب كبيرة وان كانت حسنات الدنيا قبل كده عملنا هيخلص مخلص في النار لان نقولوا فضل اي عندنا حسان احليس كثيره مثلا لعن الله اتبعه مؤكله الشهيده وكاتبه لعنه لا يقضي بيه الطرد من رحمه الله يبقى يروح فين يبقى الى عذاب الله يبقى ده مخلد في النار وان عامل كل الاعمال الصالحه غير ما عندهمش الموازنه في مرتبه ساء ارتكب الكبير بل عندهم ارتكاب الكبير يخلد في النار وكذا ارتكاب سيئات أكثر من حسنات يجعل سيئات دخول النار يدخل النار يبقى نخرج منها أيضا لأن كل من دخل عندهم لا يخرج منها أبدا يبقى لا يبقى حيخش الإسلام يبقى لو تبنى الكبيرة عندهم قبول التوبة موجود والخوارج عندهم نفس الأم أن عندهم ممكن يدخل في الإسلام بعد أن يكون كافر بس عندهم يعني يعني واحد يرتكب كبيرة يبقى يعمل إيه يبقى يخش في الإسلام من جديد علشان يزبط الحكم وعند المعتذره ادخل في الايمان بقى اللي هو مش كافر بس هيدخل في يتونس في قلب حقيقه الايمان يبقى يبدا يخش دائره الايمان ثاني من المنزله بمنزلتين الى دائره الايه الى دائره الايمان اما الفريق الاخر على يعني ضد من هذا فهم فرق المرجئه اذا تقول انطلقوا جباب الايمان والوعد والوعيد الى مرجعهم والاصل الخامس من اصول المنذره عشان احنا كنا قلنا خمسه اصول هو الامر المعروف انها ارتكب هي طبعا اتقانهم حلو لكن حقيقتهم ايه فاسده طبعا الا ما ذكره من ذتين وانفاد الوعد كلو هم عنوان ضال وريس وحقيقه ضال اما الامر وفرناها ممكن عند المنذره فما داروا على قتال الائمه والخروج عليهم وهذا يعني اصلهم الذي اثروا في مخالفه اهل السنه ان اي منكر ما من منكرات فهم يعني صائبوا يستحقوا أن يقاتل علي ولو كان هو الإمام أو الحاكم في ذلك طبعا أنه السنة عندهم قضية المصارح المفاسد هي الحاكم في هذه المسألة الفريق الآخر في الرد فعل غير شرعي على ظهور بدعة الخوارج ظهرت بدعة الإرجاء في وقت مقارب تقريبا وإن كان لاحظ احنا قلنا اول بدعه اعتقاديه على الاطلاق ظهرت بدعه الخوارج والخوارج دي ظهرت في في عصر الخلفاء الراشدين يعني عصر عير ابن ابي طالب البدعه الاخرى بدعه الصفط ظهرت في عصر عير ابن ابي طالب اللي هم التضليل عليه على عهد على عمر والطعن في اخلافه الابراق لعمر ثم تاليه على ابن ابي طالب يعني اعظم بدع خطيره كانت بدات تظهر في ظهر في اخر عصر الخلفاء الراشدين وبدعه المرجئه ظهرت لاحقه كرد فعل لما ذكرنا غير شرعي من الجهل الذي قام به ومن الـ يعني الـ النيات الفاسده والاجراض الفاسده للزنادقه الجهميه خصوصا ذا اول يعني او اشد الدرجات في بدعه الارجاء كلمه الارجاء اولا ارجئ بمعنى اخر فاما ان هم وده الاشهر انهم ارجو العمل يعني ار اخروا قالوا عمل ليس من الايمان والعمل ليس من الايمان دي دي الـ الـ الـ النقطه الاساسيه بين فرق الايه المرجئه على درجاتهم اللي هنتكلم عليه زي ما ال ال وائليه الفرقه الفكره الاساسيه او العقيده الفاسده ان هو مرتكب الكبيره ايه وخالف في النار مختلفين في نو كافر ولا مش كافر بس متفقين ان هو ايه وخلصنا فالفكره الاساسيه البدعه الضلال عند فرق المرجئه كل هي ان العمل ليس من الايمان العمل ليس من الايمان لكن هم درجات متفاوتة فاشدهم غلوا الجهمي الجهمي بنصفوان ده اسد اشر انواع البدع من في جميع المسائل الاساسيه يعني في قضيه القضاء والقدر جبري في قضيه الوعيد والوعيد الايمان مرجئ غالي في الارجاء قال الايمان هو المعرفه وفي الاسماء والصفات اعط النفي يعني بان هو ان الناس في مصر بتقول لي يعني اعط الاسماء والصفات فهو في قضيه قدي اقول ان الايمان هو المعرفه كلمه المعرفه او العلم او التصديق كلها مترادفات في الاصطلاح هو ما ي困 في انها فروق عربيه يسيره في اللغه لكن اقصد في المسائل بيان معتقده دي الفرقه فقد يعبر عنها بهذه التعبيرات يقول ان الايمان هو المعرفه او العلم المعرفه القلبيه والعلم اللي هو موجود في القلب والتصديق القلبي ايضا فبالتالي اخرج النطق وقال لا يلزم النطق في الايمان ولا يلزم العمل كما ذكرنا دي الفرقه الايه الفكره الاساسيه انما عمل العمل على اعتقاد القلب وتصديقه او قول القلب احيانا يقال يعني قول القلب يساوي تصديقه يساوي يقينه احيانا يقال استيقنا لان ربنا عز وجل قال علينا عن الراء وع لاحظوا بها واستيقنتها انفسهم وان كان استعماله دائما في في الاكثر في مقام المدح اللي هو اليقين اليقين اكثر استناله شرعا في مقام المدح كلمه ان هو المعنى ليه بمعنى الاعتقاد الجازم وان لم يقل صاحبه مؤمنا تعالى المرجئه الجهميه منهم لمغولاه في الارجاء لاقصى درجات الارجاء يقولون ان الايمان هو المعرفه بمعنى ان كل من وجد في قلبه معرفه بوجود الله سبحانه وتعالى او اقر بوجود الله بباطنه ولو لم ينطق بذلك ولو نطق الكفر والراض بلتاني ولكن في قلبه معرفة بوجود الله وبوحدة نياته وأنه خلق العالم فإنه مؤمن كان الإيمان وإن لم ينطق الشهادة فيه ولم يقر بما يعتقد في قلبه بل نطق بعكفه وإن لم يعمل أي عمل وإن كان قلبه مبغض لهذا الحق ولا لتوحيد الله ولمجاد به رسل اعظم البوط فهو لا يجعل عمل القلب من الايمان في فرق بين عمل القلب وبين ايه بين قوله يعني واحد زي ما بالظبط كده فرعون فرعون يعلم ان موسى من عند رسول من عند الله يعلم وان رياات ربنا وبيكره اعظم الكفر مع انه يعلم كده فعمل القلب حاجة غير اعتقاده ممكن يوجد اعتقاد بحاجة معانا او علم بحاجة معانا وعمل القلب يكون بخلافه ودوارد وزيك النفاق لو قلنا النفاق, النفاق نوعين في نفاق بيكون نتيجة دوال الاعتقاد الباطن مشاكب او مكذب وممكن يكون مؤتقد الحق لكن بيكره الحق ده ولا ينقذ له ولو قلنا كفر ابليس ابليس كان كفره بسبب عدم معرفه بوجود الله ولا عدم معرفه بوحدانيته ولا عدم معرفه بأمره عز وجل لما امر ابلس والملائكه او ان الملائكه بينهم بمن, بمن فيهم ابليس ان يسجدوا لادم لا كل ده كان موجود ايه عنده ويعلم ذلك وبعد ما كفر كمان ولكن كان عنده رد لامر الله واستكبر ابى ويد واستكبر وكان من الكافرين فان اذا الرد لامر الله يابى ابى في فرق بين تركه من ابى فينترك يعني ما عملش بس هو غلطاه وبين ابى بمعنى ايه رد ان الله غلط سواء انها رفضا او لن اكل افعل ولا يعذ بالله فال فالاباء والاستكبار بقى يقول انا اعلم الاراف على ذلك هذا الامر انا فوقه واعوذ بالله من ذلك فالاباء والاستكبار كلا هو من اعمال القلب الذي يمكن ان يورد مع التصديق واوضح مثالين ابليس وفرعون بل اكثر الامم في الحقيقه تعلم صدق رسلها فاليهود مثلا يعلمون صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش قال الله عز وجل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين اياك الله يرحموا حاجه عجيبه ان هم في قلبهم ان الرسول سلام ايه صادق بس مش قادرين يقبلوا ان هو يبقى فوقهم وان هو يبقى يفضل عليهم وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريه من القريتين عظيم فهم يعني قابلين القران بس يكون على حد ثاني اعظم عليه ذكر من بيننا فالذكر ده فعلا شرف وحاجه عظيمه جدا وملوش نظير ويمدحوا القران مدح عجيب فيما يعني ينقل عنهم وبعدين يرجعوا للحدود بس في ما بينهم ومن بعض يقولوا ان ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه ونحو ذلك ويقولوا ما احنا مش قادرين يجيبوا زي بس هو المشكله من عندهم ان هو على الرسول ده على رسوله وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثله ما قلت ينصر الله قال يا رب الله يبقى هم كفرهم من كثير جدا من, من الامم يعني تجربهم للحق مش لزوال اللي أشتقل في القلوب بل لو قلنا بقى على قول الجاه من نفسه بقى ان معرفة بولود الله او معرفة ببعض صفات فقط كافي يبقى كل الامم على ذلك ايه مؤمنة كاملة الإيمان وأولهم إبليس ويلزموا ذلك ولا شك أن ما يلتزم ذلك كفر يعني اللي يلتزم كفر يلتزم إيمان إبليس وفرعون وفي بعضهم يلتزم إيمان فرعون زي اللي هو الاتحادية عظم عرب ومن كم من جاء تانية لكن يلتزم إيمان إبليس ويقول أي وفاق فرعون مؤمن وإبليس مؤمن يبقى خارج من الملق وكذا عباد الأوسائل اللي بيقولهم إذا سؤلوا من خلقهم يقولون الله كما قال الله عز وجل ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا إن سألتهم من خلق الصناعة الأرض لا يقولون خلقهم العزيز والعلي فليقول لا دول بقى مؤمنين عشان عرفوا صفحة الخلق يبقوا كباء خارج من المدل وكذا الإباحية من المرجئ دول برضو خارج من المئ خارج فرق الأمة اللي هم لا الاباحيه الاصو الاباحيه بمعنى ان يقول ان احنا يلزم طالما العمل ليس من الايمان يلزمنا ان احنا نقول ان الصلاه واجب وما يلزمش الصلاه ويلزمنا نقول الذن حرام وما يلزمناش ترك الذن اباحيه الاباحيه من المرجئه يعني دلوقتي الايمان هو المعرفه ويلتزم فيها ايمان ابليس وفرعون يبقى دول خارجين من المله ده نزاع وفي ناس بيقولوا انهم ماعرفوا يلتزموش كده ايوه ابو الحسن الاشاعري ابو الحسن الاشاعري اصلا في حياه اللي هو في المرحله المتوسطه زي ما قلنا كان في لانه هو كان بيضايق يعني من ضمن العقائد اللي راجع عنها بشده عقيده المعتزله في الوعيديه فرجع الى الجهه العكسيه تماما وقال ان ايمان هو الايه المعرفه ويمكن هو في الادانه ايضا قال نصر الدين قول وعمل في الادانه عن اصول الدين وقال ايمان القول والنعم لكن كثير جدا من الاشاعره يقولون ان ايمان هو المعرفه بس ما يلتزمش ان فرعون وجث ايه مؤمنين يقول لا دول لما كفروا زالت المعرفه من قلوبهم مع ان القران واضح البيان جدا في ان هو بعد ما كفر كان لسه يعرف ايه ربنا وان ربنا امره بالامر ده مش هو مش كفر ساعة ما أبى السجود مش كده طب بعد ما أبى السجود ربنا سأله قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نعو وخلقته من تي يبه هو وهو كافر بيقول خلقتني وخلقته مش كده وعنده معرفة بأن ربنا هو الخلق وعنده كمان معرفة باليوم الأخ ده مش دي خلق خلق دي قال فبعزتك لاغي انهم اجمعين لما قال قال انظرني الى يومي وبعث قال ربي فانظرني الى يوم بعثه اذا يعرف ان ربنا ربه ويعرف ان الحي يحيي والميت هو ربنا وان في من الذي يبعث الناس الله وين اللي هينزل الناس اذا كان حد يبقى كل ده وان في يوم يبعثون يبقى يعرف كل ذلك وينطق به كمان مش بس كمان يعرفه ونطق به ومع هو كافر من ساعه ما انا صليت وهو كافر موطود من ناحيه الله وبعدين يعرف عايز يطبرك انا كان اللي هو قال فبي عزتك الابي انهم اجمعين فكل هذه الامور تدل ان رغم ان هو كافر لن يزول من قلبه المعرفه فاقصى ما عند الاشاعره دول هم الحقيقه عن العقيده دي من من شوف من كتر اللخبطه عند الناس في ناس اتنظرت النهارده في بعض الجامعات الاسلاميه بتدرس ان ان اندتها ان الايمان هو المعرفه يعني يقولوا ان الرا قول الراجح في المساله دي ان الايمان هو المعرفه مش كله بيقول كده صحيح يعني اللي هم يعني حسب المذاهب المذاهب الفقيه اثرت تاثير كبير جدا في هذا ان المذاهب الفقيه يعني في بعض اما الكبار زي امام الشافعي رحمه الله نص على مسائل نص واضح ان اليمان قول وعمل فمعظم المت يعني المتكلمين من الشافعيه اللي هم في باب الاسماء والصفات اشاعره لان في قضاء الايمان ايه ملتزمين لان اليمان نص على ان الايمان قول وعمل فهو بينص على ان ده قول وعمل يبقى من اهل السنه في هذا الاعتقاد مع ان هو في الاسماء والصفات بتكون اشعره وبيكون في مسائل ثانيه كذلك في بدع اخرى لكن هو في مسائل في المساله دي بنوصل الى ذلك وتجد ان المنتشر لدى لدى الكثير مثلا الحنفيه وانا خد ذلك تجد الاسعاريه اللي هي الاصليه ان الايمان والمعرفه موجود بنسيت تاب كان مكتوب, مكتوب اسمه هذا بين للناس كان للرد على يعني ايه يعني الاسبوعات او الطروحات الادله اللي سجلنا بيها ايام محاكمه منقترو سبريت فكان كتاب الاعذر نزل الكتاب في الرد عليهم للاسف اللي كان رد يعني صعب جدا في الجزئيه دي انا عشان يرد على يعني مساله التكفير وان حضرتك راح جاب رد بان الايمان هو الايه المعرفه ولا شطر النطق ولا العمل وهذا خطر عظيم جدا بلا شك لكن ده دليل ان البدعه دي موجوده ومنتشرة وزي ما قلنا ما بيلتزموش فيها ان فرعون مؤمن ولا إبليس ايه مؤمن ولا بي... ولا بيلتزموا الاباحيه برضه هو في الحقيقه دي تلزمهم يعني لو جينا نقول ان كلامهم ده بيساوي فعلا ان العمل الغير مهم انكس ان احنا نعرف ان الزنا حرام يعني المرجئه يقولوا يكفي ان الناس تعرف ان الزنا حرام اما انها تذني ما يلزمش يعني معناها استراحه الزنا فعلا بس مع انه يقول انه حرام يبقى عايز انه حرام ويعمل اللي عايزه ويقول انه حرام ويعمل اللي عايزه بيقول ان الصلوات ده مش مهم يصلي المهم ان هو ايه يقول او ان هو يعتقد بقلبه في كفايه يا سيدي ولا اعوذ بالله فدول امام احمد كسرهم فعلا الالهيه والالهيه لهم يعني ايه عده مداخل بيدخلوا منها الالهيه دول عشان عدم الالتزام بالشريعه النهارده دلوقتي بقى لهم ثلاث مدارس انا اقول لهم عقائد فاسده توصل الالهيه منها الارجاء وذاك تلاقي عدد كبير جدا من الدعاه المعاصرين يقولوا قضيه المرجئه دي من اخطر القضايا هي احد القضايا الخطيره والا في في جده قضايا بلا شك ممكن توصل الى ف المرجئه منهم من يصل ايه ايه راحي ومن المرجئه من من الجبريه من يصل الى راحي عن طريق اعتقاد الجبر ان الانسان اللي يشهد قضاء ربنا وقدره يبقى يشهد ان ادام يا بعض الانسان يبقى مفيش فرق بين الطاع والطايه يبقى ايه اللي هو عايز يعمله اترفع عنه الايه التكليف وبدعه العلمانيه المعاصره اللي هو رد الشريعه بالجمله عشان الناس تاخد حريتها وتاخد راحتها في انها تعمل اللي هي ايه اللي هي عايزه ده هم جبريه ولا مرجئه ولا حاجه هم مش متدينين بالدين ابتداء او الدين عندهم مجرد ثقافه فكريه مش منهج حياه الناس تعيش بيه فعايزين الدين اه اعتقد ان انت عايز تاخد عايز تاخد واحد عايز اعتقد ثلاثه عايز اعتقد اه او سان عايز اعتقده والشريعه الناس هي حره فيما تاتي وتظهر التشجيعات منهج الاياء الناس تعيش حياتها كما تختار كما تضع لها النظم واللوائح والقوانين وغيرها الغرب فهذا اعتقاد المرجئه غلاه في الارجاء اللي هم الجهميه ومنهم كما ذكرت يعني كلام ابو الحسن الاشاعري في المرحله المتوسطه ده اللي هو نصر ان الايمان هو المعرفه ونصر جماعات من تلامذته المتكلمين وما زال هذا يؤثر اثر يعني سيء جدا في كثير من المدارس الاسلاميه ان المرجئه المرجئه لا يقولون اصلا بان في حد يخش النار يطلع منها برده متفقون مع الخوارج المعتزله في الاصل ده وهو ان اي واحد يخش النار مش ممكن يخرج هم ما بيقولون بالاحاديث دي ده بيقولوا ان اللي هم ارتكبوا كل الموبقات مش هيخشوا النار اصلا ما فيش حد هيخش النار منهم هيخشوا الجنه الاولي واعلى ولذلك هيحتجوا بالاهادين دي ان هو بيكذبوها الناس رد عليهم وطبعا كلهم هم والخوارج والمعتزله لا يقولون بتفاضل الايمان الايمان عندهم لا يذون نفس كتله واحده يا مؤمن يا مشو... يا غير مؤمن كافر يعني او زائل الايمان بالكليه هم المعتزله انهم بيقولوا الايمان هو هو المعرفه ما فيش معرفه يبقى ما فيش ايه يبقى الحاجه الوحيده اللي تخليه يبقى كافر ان ما يعرفش وجود ربنا وللائمه المرجئه اللي هم جهميه وله في زماننا دول انتشارهم كبير جدا من خلال قضيه زماله الاديان خصوصا بين اهل الكتاب والمسلمين اللي هو بيقولوا ان الاديان دي كلها زي المذاهب المختلفه فكل اللي يقول ان زي ربنا يبقى ايه نؤمن كامل الايمان ده ديتا انا هخشوا في حتة جامد في حتة دينية قوي قوي اقتصاديه حاجه ودي حاجه يعني كلهم التزامهم ان فرعون مؤمن عشان انه يقول انه هو المعرفه وزي الالتزام ان اليهود والنصارى مؤمنين وزي الالتزام ان كل من يقول بوجود خالق يكون مؤمن ده الالتزام ده الكلام مخرج من الدين والالباحيه حاجه ثانيه ممكن بعضهم بيقول كده وان لم يكن من باب الاعتقاد يعني بعض اللي هم الفرق الثانيه من الجهميه من المرجئه اللي بيقولوا الايمان قول اللسان واعتقاد القلب منهم برده ونافي الالباحيه اللي يقولوا ايه يقول بلسانه ان الزنا حرام بس يذني بعد كده زي ما عايش مش كده فهما المرجئه العامه بقى منهم قلنا غلاة المرجئه اللهم مين الجهنيه اللي بيقول ان هو المعرفه الدرجه التي دونهم في ذلك هم الذين يقولون الايمان هو المعرفه بالقلب علم القلب ويقين ونطق اللسان وخالفتهم لاهل السنه في عمل القلب وعمل الجوارح ان اهل السنه عندهم ان عمل القلب شرط في اصل الايمان او في الحقيقه ركن عند الضبط ان بنقول ان جزء من حقيقه الايمان يزول الايمان بزواله <تصفيق> لا لا يقدر ما, ما الاباحيه منهم لا تقولش فبنقول ان الفرقه اللي هي ترى يعني عامه المرجئه الذين يكون هو اعتقاد الايمان هو اعتقاد القلب وندخل في لا يقولون ان عمل الخلق يعني حض والخوف والرجاء والتوكل والصبر والرضا وغير ذلك من الإيمان ولا حتى يعني أصلها شرط في أصل الإيمان وأعمال الجوالح ليست من الإيمان وبالتالي عندهم مرتكب الكبير أي حكمه مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة لأول وهلة يدخل الجنة من غير أن يعدل في النريق ويقوم لن يعذب بالنار الا الكفار لولا ولو لو ولو فعلها الاف المرات ولم ومت مصر عليه فهو لن يدخل النار اصلا هنقول في الوعد والوعيد قالوا ان الوعد نعناه ان ربنا سبحانه قال من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه من قال لا اله الا الله دخل الجنه كل واحد طبعا ياخد الحديث الايه اللي, اللي يوافق بدايته الجرميه هيقولوا من مات وهو يعلم وال- والباقي المرجئه يقولوا من من قال ايه لا اله الا الله طبعا هذا الكلام كلام فاسد ان لا الذي قال هذا الكلام هو الذي قال ايه غير من وجوب الاعمال ووعيد اصحاب الذنوب فلا بد من جمع هذه الادله مع بعضها اهل البدع دائما يتمسك بجزء من الدليل والدليل نفسه يدل على بطلان ما يقول او ما غيره والواجب استعمال كل ادله الشرع وليس ضرب الايات بعضها ببعض بعض. يبقى من فرق المرجئه الكراميه يقرون ان الايمان هو نطق اللسان فقط ولو بدون اعتقاد القلب ولو بدون اعتقاد القلب هذا من فرق المرجئه فالذين هم ان المنافقين مؤمنين والرد عليهم واضح ومن الناس ما يقول امننا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يبقى اذا نطقوا ايه ولم يكونوا من ناحيه طرك المرجئه المنحرفه بيبقى فرقه مهمه في هذا الباب المصرف ورا قسمنا كده يعني لو قلنا ان زي ما قلنا ان اهل السنه وسط ما بين الايه الوعيديه وما بين المرجئه والمرجئه دول قلنا منهم خرجنا الميله مين الغلاه اللي هم بيلتزموا كفر ايمان فرعون وجليسه هنالك ولهذا حيه منهم بقيت الفرقه دي نظر اكله الامه اللي هي الكراميه او او دي او القائمين بان مرجعه عن عقوب المرجئه القايمه بان هو اعتقاد القلب نطق اللسان تبقى فرقه المرجئه الفقهاء مرجئه الفقهاء دول في الحقيقه يعني بينا في المعتقد يعني يعني ايه اختلافهم مع اهل السنه اختلاف رفضي لو قلنا هم على طرف اهل السنه بينهم وبين الايه المرجئه كل اسمهم مرجئه بالاقام التاكيد ومن من من, من, من الذم لهم هؤلاء ثقاه الاعراق اسماء غير ابي حنيفه رحمه الله منهم اما في غبار براشك يعني على الاقل لو خليفه نفسه لو الله كانهم الطحاوي مثلا يكفي ان العقيده الطحاويه المنسوبه اليه مقبوله بالجمله لكن عدى هذه الكلمة عدى هذه الجملة الجوز اللي هو متعلق بأن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان فهم يقولون بقول المرجعة في أن الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان لكنهم يشتريطون عمل القلب وكذلك يقولون نخشى على مرتكب الكبير أدخل النقش ففارقوا المرجعة في أهم مسألة إذن هم قالوا الأعمال ليست من الإيمان لكن هي من لوازي من ثمرات الإيمان قالوا مش منه يعني لو قلنا أهل السنة يقولوا الإيمان دا دايرة كبيرة فالعمل دايرة صغيرة بواية بواية يعني منه هو هو مصد منها مش كده العمل الظاهر جزء من الإيمان وعمل القلب ركن منه المرجئه مرجئه البقاء يقولوا من لوازم دايره براها ملزقه فيها بس هي من برا معانا كده ولا مش معانا دي دا دايره كبيره ودايره صغيره براها مش جواها وملزقه فيها بواسطه مطرح مطرح تروح تروح معاها وعشان كده قالوا ان اللي ما يعملش الاعمال ممكن يخش الايه النار ما قالوا بقول المرجئه الباقين ان مش مهم ان لو ما عملش اعمال يخش الجنه او لا اللي يعملش الاعمال محروم من دخول النصر وقالوا بالشفاعه وبخروج اناس من الامه ومن الموحدين ان نرجو ما يخرجهم منها فوافقوا اهل السنه في معظم المسائل خلفوهم بالاسف ولذلك واحد الشيخ الاسلام الدامير انا والله اقول ان الخلاف حقيقته بينهم يعني سنه خلاف لفظي ان اهل السنه يقولوا ظن الايمان ولا من نوازم الايمان وان الثمره واضحه في ان هم بيقوم نفس معتقد اهل السنه في الاخره وكذلك بيقولوا مشراط عمل القلب وان لابد الحب الصحابه مثلا يقولوا حبهم ايمان مش كده الكلام ده في الاخر يعني هم عمل القلب عندهم من الايه من الايمان ولكن عندهم عمل الجوارح ليس من الإيمان لكن من لوازنه وتمراته ويقولون بأن مرتكب الكبير في خطر المشيئة ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منه ترسم مرجعة الفقهاء وممكن نسميه مرجعة أهل السنة نقصد أن خلاصة أعتقدهم واثرة أعتقد أهل السنة ولا شك أن قولهم خطأ ومنكر من القوة وذلك لأنهم خالفوا الأدلة الصريحة المثبتة أن العمل من الإيمان وكما ذكرنا إن هذا القول مع خطأ إلا أنه إن لم يلتزم صاحبه من لوازن المرجعة فهذا يعني الخلاف فيه يعني مع جذبنا في خطأ مش أنه خلاف سائر بس خلاف يسير نقصد بذلك نقصد بذلك ليس يفتدي مثلا منع الى نفسه بالكليه يعني عام مساله السنه الا من شذ منه يثني على ابي حنيفه ويثني على الطحاوي مثلا وامثال ويأخذ عنهم العلم رغم قولهم في الايمان بما ايه بما قاص قله هي التي تسمع على هؤلاء وعدها كثير من العلماء من باب يعني تنازع الاقران بما لا يبنى عليه تجريش فعمه اهل العلم يقدرون ان ابن حريف رحمه الله رغم قولي بهذا القول معك يعني ان الجزم بان هذا القول خطأ ولا يجوز قول ويجب ان يعتقد ان الايمان قول وعمل وانه يزيد وينقص ايضا هم مرجعه الفقهاء في مساله الزياده والنقصان قالوا بقول المرجئه قالوا ان الناس في اصله سواء ان الناس في اصل الايمان ايه سواء فده احنا عندنا فرق المرجئه تشمل فرق الجهميه القائلين بان الايمان معرفه ومنهم الاشاعره يعني في يعني او كثير منهم متكلمين اشاعره ومنهم عامه المرجئه الذين قالوا ان الايمان هو معرفه القلب ونطق اللسان دون عمل الجوارح ومنهم الكرمية قيناه نطق اللسان دون اعتقاد القلب ودون عمل الجوارح ومرجعة الفقراء بين هذه الفرق وبين اهل السنة يقولون هو نطق اللسان واعتقاد القلب ويقررون بان عمل القلب من الامان والاعمال من لوازم ومن ثمرات الامان ويخالفون المرجعة في كون مرتكب الكبير في المشيئة ومنهم من ادخل النار وفي استغفارهم الشفاعه وخروج رؤساء المحرضين من اربع دول منهم اما الخوارج المرجئه فجميعهم اللي هم على مجد الثقاه يقولون بان مرتكب الكبيره انذا على اصل الدين يدخل الايمان بالكليه يدخل الجنه من اول اهل ولا يدخل النار اصلا نعم رجع اديك انت عايز تشرح لنا بس الصوفيه دول على حسب مذاهبهم مختلفين جدا مش كلهم الصوفيه في قضايا الايمان مختلفين ليسوا على طريقه واحده مش هيترتب حاجه حكميه مرجئه البقاء مش هيترتب على كلامهم خلاف حقيقي مع اهل السنه في الاحكام لكن كما بكثر اخطاء في اطلاق هذا الكلام درجات بتفاوت الاعمال نعم يقضون متبست التفاوت الدرجات ايوه مرضاه البقاء وخافين اهل السنه في جزئيه ان الناس في اصل ان سواء وان الايمان حقيقته انه قول القلب و قال اللسان وعمل القلب كذلك ولكن لا يدخل في العمل انه من لوازم الايمان او من ثمرات الايمان عمل الزوارح يطلق على القول المبدع انكار ان العمل من الايمان بدع ولكن اصحاب القول ومحتمل ان كثير منهم تبقى ذكرنا لهم يعني قدرا صدق في الامه اننا لهم منزله منزله عظيمه في الامه ويشنون عليهم خيرا واذا دي من البدع التي حين يعني تنسب الى من غرفه بالادعاء الحق في الجمله وتعظيمه للسنه الكتاب والسنه ولسلف الامه فهذه تعد من الذلات ولا يلزم تبديه من ذلك طبعا هناك فرق بين ان نقول العمل من الايمان وبين ان نقول شرط في الايمان حديث الصحيح الثابته ان رسول الله اخبر فانه يقرن من قبل لا اله الا الله ولم يعمل خير قط وانه يقرن ان قوم ده يدخلون الجنة بغير عمل عملوا ولا خير نقدموه ثابتا لكنها لا تعني أن العمل ليس من الإيمان لكن يمكن أن يدخل الجنة بغير عمل دائم الإيمان ده حجة لمن يقول من أهل السنة عن أهل السنة في المسألة في المسألة العمل من الإيمان على العمل بالظاهر بقى أما عمل القلب فلا نزاع بينه أن عمل القلب شرطي في أصل الإيمان أما عمل الجوارح فعل السنه داخل داخل السنه بقى دول كلهم قولين قول انه هناك من اعمال الزوارح ما هو شرط في اصل الايمان بمعنى يذل الايمان الى ايه الى ذات زي الصلاه والزكاه والصوم والحج هم دول هذا العمل الذي عندهم الى ذات يذل اصل الايمان عند بعضهم وبعضهم يقول لا الصلاه بعدين يقول الصلاه والذكر وبعضهم يقول الاربع مباني ده اللي فيه نزاع عند أهل السنة المباني الأربعة أما بقية أهل السنة يقول العمل من شروط الإيمان الواجب وليس من شروط أصل الإيمان بمعنى الإيمان الواجب ده اللي ساخذ يستحق دخول الجنة لأول واحدة من غير أن يعذب في الناس وبالتالي فإن اللي عنده إيمان ناقص يدخل الناس ممكن ولا يخلط فيها فسارك العمل الظاهر بالكلية عند جمهور اهل السنه يقولون انه ترك العمل الضابط بالكليه يمكن ان يكون عنده اصل ايمان وان كان ضعيف جدا لكن يمكن ان يخرج من النار يوم القيامه بل يدل على انه عنده اصل ايمان واذا مات عنده اصل ايمان يلزم خروجه من النار يوم من الايام وهذا قول جمهور الفقهاء الذين يقولون بعدم تكفير تارك الصلاه ولا الذكاء ولا ذلك ومفطر عند في رمضان ولا الذي لم يحج وهذا بناءا ان دعوا انه زي ما قلنا بدون لا اباء ولا ولا جحود لان الجحود والاباء منافي لقول القلب ولا عمله حد ليمان بالتامين تامين ده طبعا من جهة فكر الأستاذ محمد قد وتلمزته المتأثرين دي في هذا الباب زي السفر وكذا لا شك انه هو فكر عنده بذور او عنده يعني يعني مايضي الى اعتقد الخبار اشترك ما هوش نفس الاتخاذ بعينه ده كان اقصد الفرقه اللي هو يبقى اقرب للوعي هو في الناطقه فكر التوقف التوائي والفكر ده اساسه أت... طبعا ما نتكلم الوكلمة... على ده ك... ده كم... كلام معايا مش على الجزئيه دي اللي يقول بتفسير تارك احد المبادئ اربعه من اهل السنه معنى كده ما عندناش نزاع في المساله دي وحد هيقول لي امام احمد انت خارج عن اهل السنه حد هيقول لي اسحاق بن روايه ده انت مبتدع ده انت من الخوارج نعوذ بالله اللي يقول المسألة دي يكفر احد المباية اربعة من اهل السنة اشهرها الصلاة لكن المسألة عند اهل السنة خلاف سائر هم نقلوها الى دائرة الارجاء على طول وده الخطر هم طلعوها من دائرة اهل السنة يعني بيتهموا يلزمهم فعلا وان كان هم بيلتزموش كده بس دار الجزم واليقين يلزمهم بتبديء مالك والشفعي وطبعا ابو حنيف طبعا مبتدى عصبا علشان ايه علشان هم مرجعات الفقهاء ومرجعات الفقهاء عندهم من الخلاف بينهم من الخلاف حقيقي ما يقبلش نزاع وهم سبب كل الفساد المرجعات دول عندهم كلام بكلام يعني مبالغ فيه في غلوبه في هذا الجانب وكذلك كما ذكرت ان هم يعني أخلوا مسألة دي كأنها مسألة لا نزاع فيها ويودع المغالف فيها ويبقى يسعى دي أرجاء وعندهم مسألة مجويل الحكم مجويل الحكم دي دي هي التوقف وعندنا ده ضد في منتهى الوضوح وباين جدا وعند كل المتاثرين بيه مساله ان في واحد يبقى مش م... يعني ما غير محكوم عليه بكفر وغير محكوم عليه بالاسلام ويبقى متردد نعامله قدام الناس كمسلم وفي اعتقادنا ان نعتقد انه كافر والله وعند الاصل بتاع الفكر ده عند يعني اللي هم اصل يعني نظروه اكبر تنظير زمان بس هم كتموها دلوقتي ان مصره ان مرتكه كبيره كافر وان العازم انه ما يت... من ما... ما... إن يترك جنس العمل الواجب ايضا جنس تعرف جنس العمل دي اصلا بتاخد التابعيه انه اللي يتركه بمعنى اللي يقول انه عازم ان عمره ما هيحصل راحله مثلا ولو كانت غير المراه 4 بذاكر المساله دي مساله عندهم غير المراه 4 لكن دخل المراه 4 كطرف المساله تبقى ايه داخل دارت وصلنا بس المهم ان هو ما يبدعش المخالف لان المخالف يا اما من كبار الائمه عمر بن العز هيبدا عمر بن عبد العزيز هيطعن في النقل بلا شك حاجه محجوج لان النقل ده لنقل ائمه العلماء في النقل يعني مش مش حاجه كل اسباع مالك هيقولوا هذا الكلام مثلا عن مالك كل اسباع الشافعي هيقولوا هذا الكلام على الشافعي وغيرهم ده المساله دي مش مش اي واحد هيطعن في النقل كده وخلاص كتب كل الفقهاء مذاهبهم ديات مينين هنرتب كتب المذاهب بقى بناء على انه واحد طلع قال لك بقى دي اجماع يبقى هنلغي اللي فات كله كلام غير مقبول بلا شك <تصفيق> اش عارف ايه في بعض مسائل الصفات <تصفيق> الحافظ ابن حجر بيقول بعقله اشار في بعض الصفات كمان مش بكلها. أما في كلها قال لك مسائل ايمان هو والناوي دول تركوا الشافعيه معظمهم خصوصا اللي هم ما همش اساطير الكلام فيهم يعني اللي هم مش مش مادتهم الاصليه على الكلام يعني ابن حجر مادته الاصليه فقه والحديث فاخد بالك مش متك يعني وكذلك امام النووي فدول عقيدتهم في في كلام على اهل السنه عقيده صحيحه تماما في مسائل الايمان تقرا الايمان ما عندهمش اي مخالفه بالعكس يردوا على البرجاء يردوا على الخوارج احسن الردود وكتاب الايمان بتاع مسلم وكتاب الامام الفتح الباري كتاب من اهم الكتب التي ينبغي من كل اخ يقرائها لانه هيكتشف من ذلك يعني بالادله الواضحه الصريحه وبشروحها المستفيضه الطيبه يعني ما يعني تتوه بيها على تفسير عندي نعم المرجئه يكذبون بحديث الشفاعه اه لانها تثبت ايه حوزه وسط الموحدين هو مش بيتش اصلا ان في حد هيدخل هو ياخذ احاديث الايه التي الرجاء فيها فيها فضل الهي إله إله لله ويحملها على اطلاقها دون تقييد انا كنت في جزء برده ان فين قلنا سبب تسميتهم المرجئه قلنا ان هم ارجعوا الايه العمل وده الاقرب في الكلام وتسميه اخرى او قول اخر بان هم سموا مرجئه انهم يغلبون جانب الايه الرجاء ولكن الاظهر الاول وكان بس تغليب جانب الرجاء دون يعني وقوف في تاخير العمل لما كانش ايه ما كانش بقى وصل الى حد البدعه هل الخوارج من اهل النار الذين فيها وهل التكفير الخوارج وان اهل النار الذين فيها او التوقف بتقول من الخوارج ومن ان طبعا احنا ذاته قلنا ان ان ان الامر ده في درجات بينا شك ان جماعات التكفير دي قلنا الخوارج فعلا انهم بيكفروا المسنين لارتكاب المعاصي يعني هي دي المتبرجه دي كفرت عنده ليه عشان ايه ايه ده بالراجل وان كان هيجيب لها الاستدلالات بتاعه الخوارج بتاع زمان اللي هو يكفر كفروبه عربنا بيطالب لما رو الى الحكم الا لحياه الدين نفسه لله ان دي ما طبقتش حكم ربنا وان دول يتحاكمون الى الايه الى الطاغوت ان يتفرج على ماتش الكوره مخ... كافر مخلد في النار ليه لانها ده اتخذ اله هوا هو يعني هتلاقي ثبات على اي معصيه ويكفر صاحبها هي استدلالات الخوارج مع ان طبعا قال طب ما انا طب مش اللي مش اللي العمل معصيه تبع الهوى ايوه بس هتقضى اللي اتخذ الى هوى مين اللي اتخذ الى هوى الا التبع الهوى في كل شيء حتى لو امره بالكفر لكفر اتباع الهوى عشان اقول هذا اتخذ الى هوى هذا عبد الهوى هذا مشرك عبد غير الله لما يكون رواء امر يطيع هواه في كل امر كل ما هو شيء اركبه ولو امره بالكفر لكفر اما ان هو يزيء في المعصيه ويعصيه في الكفر والشد والنفاق وانعراض ذلك وان طعن في المعصيه فهذا لا يسمى استقض الهو او وان الكلام ده يعني يا يعني يا يعني, يا يعني يا يقتضي بقى كفر كل ما ارتكب معصيه صغيره فضلا عن انها ايه أن تكون كبير وده فعلا كلام الزامون خوارج او بعض فرق الخوارج فالتوقف والتبين بلا شك متقدمه بذلك قلت لكم اصلا ان هم بيقولوا ان المصرعه الكبيره مخلص النار وكافر ونادى بالله وكان الذي عزم على ترك جنس العمل الواجب اي عمل واجب يعني الامر لا. اي عمل واجب لو هو عزم انه ما ياتوش حياته مش بس الاركان اربعه ترى كده وفضل التوقف والتبين زي ما قلنا شبهه الايه المنذره بين المنذلتين وعدم الحكم بالامر الايمان اما الخوارج ومن شبههم بالنار في خالدين فيها فهذا عند جمهور اهل العلم من الصالح من بعدهم انهم ليس كذلك إلا من كان من المنافقة منهم في الباطل فهو مخلط في النار في الدركة الأسفلين وأما علينا أن يطالب فالمنقول عنه عدم دكتير الخارج لكن هذه المسألة من المتائل الجدهادية عند أهل الصوم لا لو التزم رد المتواتف أو التزم رد القرآن القرآن يبقى كذا لكن بعد خالد الحجة علينا أن يطالب وعبد الله عبد الله عباس وعبد الله عبد الله عبد الله عبد النصوم رجع من نصهم خارب حتى كثر ومع ذلك قالوا لعلي هم كفار كفارهم قال ابن الكوفي صفر فالظاهر عليه وجعنا انهم يكثرهم وكلامه واضح فيه ان في عدم التكفير والله وعمله كذلك المزد الذي نوعه يعني اول ما تسبي النساء والذريه فلم يسب النساء ولا الذريه ومن باقيا منهم امر بتفريقه ولما اظهروا بنه التكفير اصلا وكثروه بالمثاق في امام الناس اه لكم علينا الا نمنعكم المساج ما نمنعهمش من المساج بل كان بيرد عليهم على المنبر الاول ونحو ذلك يقولوا لان اشركت لا احنا ظن عملك لا تكون ان الا الخاسر فيقول يرد عليهم بايه بفصل ان عبد الله حق وليس فيكم الذين لا يثنون ونحو ذلك فيقولوا ان حقا الا الله يجلهم من الايه وانا هوذا اذا كان في نوع من الايه من المناظره لو كانوا هما المرتدين ما كانش ضربت قال ما بدا وما بداش كتابهم الا لما شافوا قدام وده دليل ان هو قاتلهم قتال اخر غير قتال المرتدين هنا هوذا دول, دول دول حاجه كده دول الرافضه الغلاء اللي قالوا له انت الاله اللي حرقهم على ابن ابي طالب اللي هم غلاة الرافضه ده جرام تبع اللي قالوا انت اله وهياتي كلام عليهم ان شاء الله في ميده في, في الخواس اه لكن لكن في الـ في اللي قالوا انت الله ما قدروش ينكروا ودول ما ما ينكرش انه يقدروا بالاه احنا انا غرضنا بس تفصيل الجمله في مساله الفرق المنسوبه اما الردود التفصيليه فلها وقتها الا كلها ده بالضبط اللي فهرس في الكتاب الحقيقه دي بعد ذلك وهل الناس تتفاوتوا في اصل الايمان؟ نعم الناس تتفاوت في اصل الايمان لان اصل الايمان ده في حق من بلغه شيء عن الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم اكثر من حق من لم يبلغه يعني انا واحد ما بلغوش محمد رسول الله وقال لا اله الا الله علنا بلغته من الرسل السابقين فهذا مؤمن وعنده اصل الايمان واما من بلغوا ان محمد رسول الله الذي ماهو في اصل الايمان بتاعه هو ان هو يؤمن يعتقد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وان يصدق ذلك بلسانه وهو اكمل ايمانا من الاخر وان كان هما الاثنين ايه مؤمنين فالناس متفاوتون في ذلك فضل مع عمل القلب الذي اصله شرط في اصل الايمان عمل القلب ده قلنا حب وخوف ورجاء تصديق واعتقاد هو قوله يعني قلنا قول القلب يساوي التصديق الاعتقاد النطق المعرفه العلم كلها مصطلحات قريبه من بعض احنا <تصفيق> متمرسين بناخد قول على قول غلط فاحنا نعم ورجال الفقهاء يقولون ان الناس في اكل الايمان ذوات لا ما ك... ما عندهم بقى ليه كمان مفيش كمان ده هو من لوازمي بقى دول تفاوتنا في اللوازم الاستثمارات الحاجات البرانيه